ونمكن لهم فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وهامان وجنودهما منهم وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أم موسى أن أرضعيه أَن رَّدَّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك إن راده إليك وجعله من المرسلين فالتقطه آل كرعام ليوهون لما وقالت امرأة كرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأطبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لو, لا لو لا فقالت لأخته توصيه فبخرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحولنا عليه المراضع ما قبل فقالت هل أدنكم على أهل بيتي يكلونه يكلونه لكم قراينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولكن